بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلام الذي خلق فسوام والذي قدر فهدام والذي أخرج المرعام فاجعله أثاء أحوام سنقرئك فلا تنسام إلا ما شاء الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعْلَ الذِّكْرَى سَيَذْكُرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير قام ان نزل في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى